Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabun masthur fi raqman mashur wal baytil ma'mur wassaq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 الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أن أنتم لا تبصرون Islahuha, fasybiru, atau taksybiru, sewaan عليكم. Inna ma tujzoun ma kum tum taamalun. Inna almuttaqin fi jannati wa nain.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 وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبِل فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَنَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَقَالَ عَذَابَ السَّمُومِ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 dan tidak berpikir. Jadi, mereka akan berkata dengan bahagia seperti itu kalau mereka berpikir. atau mereka tidak berpikir dari apa-apa. atau mereka mereka yang terkini. atau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 سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْنُهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فيه <يصعقون>